هَٰذُو إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إِن دُونَ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 17. فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 18. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا عَرَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَوَنٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةٌ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم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 فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ